إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم سحر البيان وعذبه وجماله إعجازه وحروفه وكماله نور القرآن للشيخ صالح المغاسي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد كنا قد انتهينا في اللقاء الذي مضى إلى أن إخوة يوسف ألقوه في غيابة الجب عادوا إلى أبيهم ذكر القرآن ذلك الموقف الحزين من نسبة ليعقوب المضلل من نسبة للأبناء وجاءوا أباهم عشاء يبكون تقول العرب الليل أخفى للويل أب مكلوم كبير طاعن في السن بعد أخذ عهود ومواثيق أعطاهم يوسف مكث ينتظر في المساء عودة ذلك الابن المحبب إليه لكن الإخوة عادوا ومعهم قميص فيه دم كانوا قد ذبحوا شاة في الطريق فرتخوا القميص بدم الشاة وغاب عنهم أن يجعلوا القميص منشقا أن يمزقوا القميص إنما نزعوه من يوسف كما هو ولطخوه بالدم كما هو وعادوا به إلى ابيهم على هذه الحال ونحن نعلم أن أي, أحد أن أي احد من الناس ولو كان بسيط التفكير لا يغيب عنه ذلك أن يمزق القميص لكن الله جل وعلا يأبأ إلا أن يذل من عصاه الله يأبأ إلا أن يذل من عصاه فربنا بيده مقاليد كل شيء غاب عنهم أن يمزقوا القميص قدموا على أبيهم قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ورد أنه أخذ القميص ينظر إليه وهو يقول أي ذئب عاقل هذا أكل ابني وترك قميصه شعروا وقتها أنهم غربوا لكن بقوا على كذبهم وهم عشر وهو واحد ما الذي يستطيع أن يفعله أب طاعن في السن لعشرة من أبنائه رجال قد أجمعوا أمرهم عليه محال لم يكن أمامه إلا الصبر قال بل سولت لكم أنفسكم أمر فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون هذا ما كان من خبر إخوة يوسف مع أبيهم بقي حال يوسف نفسه قال أصدق القائلين وجاءت سيارة سيارة جمع لكلمة سيار أي قافلة ماضية مارقة فأرسلوا واردهم جرت العادة أن الزعماء الملا الأشراف يمكثون جالسين ثم يبعثون الفتيان الغلمان وهؤلاء الغلمان لهم قائد يذهبون به إلى البير يذهبون إلى البير ليستسقوا للسادة والأشراف فأرسلوا واردهم فأدلى دلوها تعلق يوسف عليه السلام بالدلاء وهذا يدل على أنه كان صغير السن قليل اللحم لأنه لو كان أكبر من ذلك أو كان بدينا جدا لما حمله حبل الدلو حبل الدلاء قالوا يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعه والله عليم بما يعملون قالوا يا بشرى فرحا يلقون دلوا في البئر فإذا بالدلو يعود وفيه غلام وضيء جميل يصلح للخدمة هذا منتهى ما يمكن أن يؤمنوا به لكن الذين ذهبوا للاستسقاء الفتية أنفسهم أرادوا أن لا يعلم سادتهم بذلك حتى لا يشاركوهم عند بيعه فيصبح المال يقسم على كثيرين ولذلك قال الله وأسروه أي أخفوه وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدوده شروه بمعنى باعوه باعوه شروه بمعنى باعوه فكانهم من زهدهم فيه هم انفسهم يريدون ان يتخلصوا منه قال ربنا بثمن بخس دراهم معدوده وهو عند الله نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله فكونوا بعض من تقابله ايها الاخ المبارك لا يعرف لك قدره ولا يرقب لك حالا هذا لا يضيرك العبرة كل العبرة بمقامك عند الله فهذا من سلالة انبياء وفيه من الصلاح والتقوى ما الله به عليم ومع هذا يباع ويتخلص منه وشروه بثمن بخس وكانوا فيه من الزاهدين وكم يزهد الإنسان في أشياء جهله بحقيقتها يجعله يزهد فيها كمن تكون له زوجة صالحة قانتة لكنه ما زال يقلب عينيه في الشاشات والفضائيات حتى يكاد يعاف زوجته وهو لا يدري أي زوجة هذه أو أن يكون له ابن فما يزال يقلل من شأنه أمام أقرانه وهو لا يعلم أن ابنه هذا يسعى ويقبل فقر أبيه أو عجزه أو حدته وهكذا والعاقل يتأمل من حوله جيدا ويحاول أن يكون منه لطيف العبارات وجليل التقدير ومراعات المشاعر لمن حولنا فإن هذا من الدين بمكان وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين من الذي اشتراه كيف حال كان حال يوسف بعد أنبيع ما الذي كان ليوسف في القصر هذا كله إن شاء الله أرجو الله أن يوفقني للحديث عنه في اللقاء القادم وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين I